بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الحادي والسبعون من التذكرة الحاشية وهي عن التسجيل السابق واحد ضعيف الدر المنثور في سنده ابن زيد ضعيف اثنان ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد ثلاثة صحيح الإسناد ابن المبارك في زوائد الزهد أربعة ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد خمسة سبق تخريج متابع وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت من حديث سعيد بن معن المدني قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما خلق الله الجنة حففها برويحان وحفف الرويحان بالحناء وما خلق الله شجرة أحب إليه من الحناء وإن المختب بالحناء لتصلي عليه ملائكة السماء إذا غدا وتقدس الأرض قال السكري وتقدس عليه ملائكة الأرض إذا أراح هذا حديث منكر لا يصح وفي إسناده غير واحد لا يعرف أتابع وروى الترمذي في كتاب الشمائل حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أعطى أحدكم ريحان فلا يرد فإنه خرج من الجنة فإنه خرج من الجنة قال أبو عيسى لا يعرف لحنان غير هذا الحديث. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل حنان الأسدي من بني اسد بن شريق وهو من بني أسد بن وهو حنان صاحب الرقيق عمه عمه والد مسدد روى عن أبي عثمان النهدي وروى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصواف سمعت أبي يقول يقول ذلك وقد تقدم عن ابي هريرة موقوفة أن شجرة طوبة تنفتق عن النجائب والثياب ومثل هذا كله لا يقال من جهة الرأي وإنما هو توقيف فاعلمه باب ما جاء أن الشات والمعزى من دواب الجنة ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الشات من دواب الجنة وفي كتاب البذار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال احسنوا إلى المعزى واميطوا واميط عنها الاذى فانها من دواب الجنة وفي التنزيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم وانما سمي عظيما لانه رعى في الجنه 40 عاما روى ذلك عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه باب ما جاء أن للجنة ربضا وريحا وكلاما البيهقي عن أنس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لما خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون هو وجه البزّار من حديث أبي سعيد الخدري في الحاشية واحد موضوع وفيه سعيد بن معن لا يعرف الميزان اثنان ضعيف الترمذي في الشمائل وفي سننه ثلاثة ضعيف ابن ماجه في إسناده في إسناده الزربي عبد الله متفق عليه على أنه ضعيف أربعة ضعيف البزار كما في المجمع فيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف المجمع خمسة ضعيف الحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات وقال الحاكم صحيح وقال الذهبي بل ضعيف وتابع وعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال خلق الله الجنة لبنة من ذهب أو لبنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر وقال لها تكلمي وقال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون فقال طوبى لك منزل الملوك أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهذا يروى موقوفا عن أبي سعيد الخدري قال لما خلق الله الجنة لبنه من ذهب ولبنة من فضه وغرسها قال لها تكلمي فقالت قد افلح المؤمنون فدخلتها الملائكه فقالت طوبى لك طوبى لك منزل الملوك وروي من حديث انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لها تزيني فتزينت ثم قال لها تكلمي فتكلمت ثم قالت طوبى لمن وضيت عنه النسائي عن فضالة ابن عبيد قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلام وجاهد في سبيل الله ببيت له في ربض الجنة وعيد ببيت له في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء ان يموت وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والكلبي ومجاهد مؤمنو الجن في ربض ورحاب, ورحاب حول الجنه وليسوا فيها وروى مالك عن مسلم ابن ابي مريم عن ابي صالح عن ابي هريره انه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيره خمسمائة سنة هذا موقوف وكما كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا موقوف قال أبو عمر بن عبد البر وقد رواه عبد الله بن نافع الصائغ عمالك عم بهذا الاسناد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخروج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدا له, له ذمة الله ذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يروح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة سبعين خريفة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لفظ الترمذي قال وفي الباب عن أبي بكرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وخرج البخاري عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهداه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد السابق نفسه اثنان ضعيف الديلمي والآلء المصنوعة ثلاثة صحيح النسائي أربعة صحيح مالك ومسلم خمسة صحيح الترمذي قال حديث حسن صحيح أبو داود ستة صحيح البخاري أتابع باب ما جاء في أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله الترمذي عن, أبي وعيد الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة اسري بي فقال يا محمد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 ابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة من الذي تغرس قال غرسا قال ألا أدلك على غراس خير من هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب باب ما جاء أن الذكر نفقت بناء الجنة ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس قال حدثنا الفضل بن الصباح قال سألت النظر بن إسماعيل فحدثني عن حكيم بن محمد الأحمسي قال بلغني أن الجنة تبنى بالذكر فإذا حبسوا الذكر كفوا عن البناء يقال لهم في ذلك فيقولون حتى يجيئنا نفقه قال قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى الذكر طاعة الله عز وجل في امتثال أمره واجتناب نهيه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلّ صلاته وصومه وصنيعه للخير ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثر صلاته وصومه وصنيعه للخير والأياد بالله تعالى ذكره أبو عبد الله محمد في أحكام القرآن في احكام القرآن لا وذكره أيضا العامري في شرح الشهاب لا قلت حقيقة الذكر طاعة الله تعالى في امتثال أمره وجتناب نهيه قال سعيد بن جبير الذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن في الحاشية واحد حسن الترمذي اثنان حسن ابن ماجة وفي الزوائد حسن الإسناد ثلاثة صحيح الترمذي أربع ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير وفيه الهيثم بن حجاز وهو متروك المجمع أتابع ولفظه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال من أطاع الله فقد ذكره وإن كان ساكتا ومن عصى الله فقد نسيه وإن كان قارئا مسبحا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا والله تعالى أعلم لأنه كالمستهزئ والمتهاوين ومن اتخذ آيات الله هزوا والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله أكرم أكرمين والعياذ بجناب الله سبحانه وتعالى بجناب والعياذ بجناب الله سبحانه وتعالى بجاه عيني سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد قال العلماء في تأويل قوله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا أي لا تتركوا أمر الله فتكونوا مقصرين لاعبين قالوا ويدخل في هذه الآية الاستغفار من الذنب قولا مع الإصرار فعلا وكذا كل ما كان في هذا المعنى والله سبحانه وتعالى أعلم باب ما لأذنى أهل الجنة منزله وما لأعلاهم مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال سأل موسى عليه السلام ربه فقال يا رب أعيد سأل موسى عليه السلام ربه فقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزله وقال هو رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنه فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله معه ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثالي ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت قال يا رب فأعلاهم منزله قال أولئك الذين أردت أعيد أرد قال أولئك الذين أردت غرست كرامته بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قررة آي وقد روي موقوفا عن المغيرة قوله البخاري عن عبد الله هو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن آخر اهل الجنه دخولا الجنه واخر الناس خروجا من النار رجل يخرج حبوا فيقول له ربه ادخل الجنه فيقول رب الجنة ملى فيقول له ذلك ثلاثه مروات كل كل ذلك كل ذلك يعيد عليه الجنة ملأ فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرات وقد تقدم هذا وروية عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال إن أدنى أهل الجنة منزله ملله سبع قصور قصر من ذهب وقصر من فضة وقصر من درو وقصر من زمرد وقصر من ياقوت وقصر لا تدركه الأبصار وقصر له عيد وقصر على لون العرش في كل قصر من الحلي والحلل والحور العين ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ذكره القطيبي في عيون الأخبار وفي مرسيل الحسن عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزله الذي يركب في ألف ألف من خدمه وعيد وفي مراسيل الحسن عن وصول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزله الذي يركب في ألف ألف من خدمه الحديث وقد تقدم في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان وثلاثة سبق تخريجهما وخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزله لمن ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشياء أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال حديث غريب وقد روي عن ابن عمر ولم يرفعه ولم يرفعه وخرجه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة ممزلة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وينصب له قبة من اللؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء قال هذا حديث غريب ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال إن أدنى أهل الجنة منزله لمن يسير في ملكه مسيرة ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدنىه وأرفعهم هو الذي ينظر إلى ربه بالغدات والعشي أو كما قال وقد تقدم هذا مرفوعا في الباب عن ابن عمر موقوفا وهذا الباب والذي قبله يدل على أن لأدنى أهل الجنة ممزلة الكثير من الزوجات من الحور العين ما قرعناه فيما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم باب رضوان الله سبحانه وتعالى أو نستطيع أن نقول رضوان الله سبحانه وتعالى على حسب تغير الأعراب أعيد باب رضوان الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة أفضل من الجنة أو باب رضوان الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة أفضل من الجنة البخاري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنه يا أهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده ابدا أخرجه مسلم بمعناه وفي حديث فيه طول ما برؤية أهل الجنة لله سبحانه وتعالى أحب إليهم مما هم فيه وأقرغ لأعينهم مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى لهم أتريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتمجينا من النار قال فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل وفي رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في الحاشية واحد ضعيف الترمذي وقال غريب والحديث مرفوع اثنان ضعيف الترمذي وفيه رشدين بن سعد نشدين بن سعد ضعيف ثلاثة ضعيف ابن مبارك في زوائد الزهد أربعة متفق عليه البخاري ومسلم خمسة صحيح مسلم متابع وخرج النسائي عن صهيب قال قيل لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزياده قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ينادي منادين يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجز إن لكم عند الله موعدا يريد أن فقالوا ألم, ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظر إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا احب إليهم من النظر إلى وجه الله ولا أقرى لأعينهم وخروجه أبو داود الطيالسي أيضا قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال تلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعدا فيقولون ما هو اليس قد بيض وجوهنا وثقل موازيننا ودخلنا الجنه فيقال لهم ثلاثه فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى فينظرون اليه فيكون ذلك عندهم اعظم مما أعطو اخبرنا الشيخ الشيخ الراويه ابو محمد عبد الوهاب قرا عليه بثور الاسكندريه حماه الله قرئ على الحافظ السلفي وأنا أسمع قال أخبرنا الحاجب أبو الحسن ابن العلاف حدثنا أبو القاسم ابن بشران حدثنا أبو بكر الأجري حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم الوراق النيسابوري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا أي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه قالوا وما هو ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار الأعيد ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم منه ثم تلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للذين أحسن الحسن وزيادة وكذا أخرجه الإمام أحمد بن حنبل والحارث بن أبي أسامة عيزيد بن هارون وانفرد مسلم بإخراجه فرواه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عيزيد بن هارون ورواه نوح بن أبي مريم عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك قال سئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقال للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة قال والزيادة النظر إلى وجهه الكريم فأخطأ فيه خطأ بين ووهما وهم مقبيحا وذكر ابن المبارك قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح النسائي في الكبرى, في الكبرى اثنان صحيح ابو داود الطيالسي ثلاثة ضعيف الطبراني في الدعاء وابن عدي في الكامل اتابعه وذكر ابن المبارك قال اخبرنا ابو بكر الهلالي الهجيمي قال سمعت أبا موسى الأشعري على منبر البصرة يقول إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة فيقول هل أمجزكم الله ما وعدكم فينظرون فيرون الحلية والحلل والثمار والأنهار والأزواج المطهرة فيقولون نعم أمجزنا الله ما وعدنا فيقول الملك هل أمجزكم ما وعدكم ثلاث مروات فلا يفقدون شيئا مما وعدوا فيقولون نعم فيقول بقي لكم شيء إن الله تعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ألا إن الحسن الجنة والزيادة النظر إلى الله تعالى وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين